السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تفكون وإي يكذب كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق 119. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور 110. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا 111. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير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 124. ومكر أولئك هو يبور 125. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا 126. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه 127. وما يعمر من معمر ولا ينفر قص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحرين هذا عذب فرط سائر شراب وهذا ملح أجاج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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْخُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يَنفَعُ كَمِثْلِ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ 119. وما ذلك على الله بعزيز 110. ولا تذر وازرة وزر أخرى 111. وإن تدعو ثقلة إلى حلها لا يحمل منه شيء 112. ولو كان ذا قربا 113. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب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 124. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير 125. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير 126. ثم أخذت الذين كفروا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 ومن الناس والذواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز وفور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 124. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير 125. ثم أورثنا الكتاب الذين اشطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد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 117. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور 118. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغور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 119. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير 111. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور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 124. كان حليما غفورا 125. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا 126. استكبارا في الاضوا ومكر السوء ولا يحيق المكر السوء الا باهله فهل ينظرون الا سنه الاولين فلن تجد لسنه الله تبديلا ولا تجد لسنه الله تحويلا